أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله نهضر بالدريجة لأن فيه إخوة في الإخوة من أنفيرس يهضرون الهولندية في إخوة يهضرون الفرنساوية وطبعا الجميع يفهم إن شاء الله بالدريجة ثم بعدين إن شاء الله يلبوا الإخوة أن ترجموا بإذن الله مش مشكلة الأخ الفاضل اللي تزوج أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في هذا الزواج وينبارك له في هذه المرأة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بينهما في خير وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزق لهم ذرية صالحة، ونطلب الله سبحانه وتعالى يرزق لهم مجاهدين لينصروا هذا الدين وينصروا هذه الأمة. فاول سؤال يطرح الإنسان على نفسه على نفسه، علشان الإنسان يتزوج. الاخ الفاضل الأخ الفاضل أذكر أن الزواج سنة، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءوا عنده الثلاث والحديث مشهور واحد, واحد قال له نصوم الظهر كله الثاني قال له نصلي الليله كلها والثالث قال له النساء فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وأجاب من رغب عن سنة سنتي فليس مني الحديث معروف فالزواج سنة نبوية الزواج سنة نبوية لكن في بداية الأمر هذا الزواج عباده لابد ان نعلم ان الزواج عباده الزواج مثل الصلاه والصوم والزكاه والحج والجهاد وبقيه العبادات واحنا نعلم ان الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يعني سبب وجودنا وجودنا في هذا الكون لعباده الله تبارك وتعالى طيب انسان يصلي تخيل واحد يصلي يصلي المغرب صلاة المغرب سيراً تم ويصلي أربع ركعات في المغرب صلاه الظهر يقول لك أن نصلي ثلاثة ركعات جهراً بحلق الدافي قاتله الله ومشي يصلي في جامعة ومشي يصلي في جامعة في طرابلس صلى صلاة العصر جهرا أي هذا؟ هل الصلاه الصلاة مقبولة عند الله؟ ابدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني وصلي فصلاة نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كيف هذا الزواج اللي هي عبادة عند الله سبحانه وتعالى نزوج من عرفوش كيف نزوج او نزوج من تبعش سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج مستحيل كيف الله سبحانه وتعالى يبارك في هذا الزواج كيف الله سبحانه وتعالى يجمع بينهما في خير هما تركوا سنه النبي صلى الله عليه وسلم هذه مستحيل فالزواج هذه العباده العظيمه لا بد انسان يتقي الله تبارك وتعالى في هذه العباده والله هذا المجتمع مع الاسف الشديد الامه الاسلاميه تعاني من المشاكل ما لا يتخيله الانسان طبعا الشباب في السجون والشباب مشاكل وهموم غموم وعندنا في المحكمه الشرعيه في في يعني دائما اتصالات الناس يشكيوا هذه اخت يشكي هذا اخ يشكي مشاكل واذا بحثنا عن, عن, عن المشاكل يعني السبب الرئيسي في هذه المشاكل ابعادهم عن دين الله سبحانه وتعالى فلا بد الانسان ذا اراد السعاده واراد البركه واراد الغنيمه الأقصد اقصد الغنيمه في الحرب اقصد الغنيمه في البيت طبعا لا بد ان يتقي الله تبارك وتعالى في هذه العباده ولا بد ان يتعامل مع هذه الاخت معامله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح خياركم خياركم لاهله وانا خيركم لاهلي النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا وعندما سئلت عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها عندما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا اجابت قالت كان خلقه القران كان قران يمشي بين الناس النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا يكون المسلم تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم يطيع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الامور يعني احنا سبحان الله العظيم اصبحنا مسلمين كارفور كان رجل يمشي للكارفور يشري الخضره يشري الحليب كذا كذا كذا كذا اللي عجبو يشري اللي اللي غالي يخليه اللي جا رخيص يا يعني صبحنا مسلمين الكارفور وهذه مصيبه المسلم مسلم حقا ويدخلوا في السلم كافه لا بد الانسان يتقي الله تبارك وتعالى ومن هذا في اذا يعني دخلنا في هذا الموضوع كيف الانسان يتقرب الى الله سبحانه وتعالى ويحترم حدود الله تبارك وتعالى ويحترم سنه النبي صلى الله عليه وسلم يبدا بالتوحيد طبعا الاخلاق مهم الابتسامه وكذا والمعامله الحسنه مع الزوجه مهم لكن قبل كل شيء التوحيد يكون التوحيد اول مساله بين الزوجين لكم قصة حدثني بها أحد الإخوة في بريطانيا أسأل الله سبحانه وتعالى ان يفرج عنه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه اتصلت به أحد الأخت للإصلاح مع زوجها عندها مشاكل مع الزوج فجلسوا مع هذه الأخت يعني بيش تحدثهم المشاكل فهي قالت أنا إن شاء الله نبحث على, على زوجها للزوج ديالي. هو قال سبحان الله واش انت عندك المشاكل معه كي تقلبي على زوجه ثانيه قال له لا لا لا لا الثانيه راني لقيتها له وزوجته الثانيه لكن يقلب على الثالثه لان الله سبحانه وتعالى يرضى عني والله سبحانه وتعالى يصلح بيني وبين زوجي شوفوا هذه الاخت حفظها الله كيفاش فهم دين الله تبارك وتعالى علمت ان التعدد تقرب الى الله والسنه النبويه فقالت له لو تقربت الى الله تبارك وتعالى بإحياء هذه السنه لعل الله سبحانه وتعالى يرضى عني ولان الله سبحانه وتعالى و يصلح شاني سبحان الله العظيم شفتوا هذه المراه الربانيه هذه المراه اللي فهمت معنى لا اله الا الله محمد رسول الله وكي تعيش بهذا لا اله الا الله محمد رسول الله كما نحسبها والله حسبها. وهكذا يجب أن يكون المسلم يكون مسلم رباني مسلم رباني قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا بد الإنسان يسلم نفسه لله تبارك وتعالى في جميع الأمور الإسلام معنى الإسلام كلمة الإسلام يعني سبحان الله اليوم صباحنا نمشي في الشوارع ولا التقينا كافر من الكفار، ونقول له معنى الإسلام؟ كيف يكون الإسلام فيدي؟ وبدات كنت إسلام؟ يقولنا الإسلام السلام، إسلام سلّب سلّابي، ولا يقول لك إسلام إفراد. عجيب، الإسلام الاستسلام ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ أسلمت وجهي الله تبارك وتعالى. أن يستسلم الإنسان لله تبارك وتعالى وهذا الاستسلام هذا الاستسلام يعني يستسلم الإنسان لجميع أوامر, أوامر الله تبارك وتعالى وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم يعني من باب النصيحه إن شاء الله أردت أن نوضح بعض الأمور في مسألة التوحيد وهذا لا إله الا الله لكثير من الناس يظن أنها كلمة فحسب، يعني غيك الموصفين كلمة كتقال تردد مقولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله والسلام عليكم هكذا إنسان إذا قال لا إله إلا الله داخل في القلب سلام عليكم تخلي جنة لكن هي أكثر من هذا هد لا إله إلا الله عندها شروط هد لا إله هد شهادة عندها شروط وهد لا إله إلا الله عندها مسائل ليهرس هد لا إله إلا الله أو لحيد هد قيمة هد لا إله إلا الله من قلب الإنسان مصيبة وهذا يسمى بنواقد الإسلام وعلينا أن نربي نسائنا وأبنائنا على هذا لا إله إلا الله على هذا الشروط هذا لا إله إلا الله وعلى هذا النواقد هذا لا إله إلا الله لأنها مصيبة عظيمة نزوجه ممكن نزوجه ممكن نولده الأولاد لكن كيف سنربيه هذا الأولاد؟ يعني إنسان يفكر خصوصا في هذا المجتمع الفاسد خصوصا في هذا المجتمع الفاسد ليضل الناس عن سبيل الله ويضل الشباب عن سبيل الله فلا بد الإنسان يكون كيس فطن كما قال عمر رضي الله تعالى عنه إنسان يكون عارف وش كتير وعارف فين ساكن ويعمر القلب دياله بالتوحيد ويكون على حذر باش ميخرش من هذا التوحيد وميخرش من هذه الأمة حتى الله سبحانه وتعالى يبارك له في هذا الزواج وحتى يربي ابناءه اصلا يعني كيف الانسان هو اصلا جاهل بلا اله الا الله محمد رسول الله يعلم ابناءه لا اله الا الله محمد رسول الله فاقد الشيء لا يعطيه اصلا فلا اله الا الله لها شروط وان شاء الله نمر عليكم ان شاء الله بهذه بهالشروط لا اله الا الله شروط لا اله الا الله سبعه قيل ثمانيه لكن سبعه لان الكفر بالطاغوت والايمان بالله أصل وركن لهذا الدين. فشروط لا إله الا الله العلم. الله سبحانه وتعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لدمك وللمؤمنين والمؤمنات العلم. الإمام البخاري رحمه الله عنده باب كامل باب العلم قبل القول والعمل. لابد لسان يعلم من هو الله سبحانه وتعالى يعرف من هو الله سبحانه وتعالى. الأسماء والصفات الإلוהية ربوبيه الحاكميه حتى لا يقع الانسان في مصيبه وانا لا اتحدث عن عن المعاصي يعني عن المعاصي وصافي الانسان يوقع في زلات وكذا معاصي اسال الله سبحانه وتعالى يعفو عنا على مسائل يمس العقيده مسائل عظام لا بد الإنسان الانسان يعلم لا بد الإنسان يعلم كيف يتعامل, بهذا كيف يتعامل بهذه العقيدة كيف يفهم هذا الدين كيف يفهم هذا القرآن سبحان الله كم عندنا من الحفاظ الأمة شحال عندها من الحفاظ كل يوم يتخرج واحد من الجامعات في مصر وفي الأردن وفي الشام وفي بلاد الحرمين كل يوم يتخرج واحد من الحفاظ لكن فهمنا هذا لا إله إلا الله بحق يعني عرفنا هذا لا إله معناها إنسان ممكن يحمل الكتب يبقى يفهم يفهم يبقى يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ وعمر رأس دياله لكن وش فهم معنى هذا الكتب أو فهم معنى هذا الكتاب العظيم هو القرآن لابد بد الإنسان يعلم ويتذبر سبحان الله احيانا كنسمع بعض الآيات أو كنقرأ بعض الآيات ونقرأه ممكن كنقرنه عشرين سنة في الصلاة ديالنا لكن يوم واحد إنسان يوقف ويتدبر مع هذه الآية ويبحث عن تفسير هذه الآية أو سبب نزول هذه الآية إنسان يبقى يعني مرعول سبحان الله شوف المعنى دي لهذه الآية عظيمة إذا دخلنا إلى مشينا قرنا في القرآن ومعظم الناس سبحان الله سورة آل ياسين أو سورة الواقعة أو سورة الحديد سورة الرحمن يعني هذا معروف مشهورة بين الناس صورة الملك الصور مع يعني معروفة بين الناس يعني هذه جربة العمل يقراوها يقراو المسلمين في كل مكان لكن إذا تذبرنا بهذا الصور سبحان الله العظيم قرآن عجيب قرآن عجيب ون يعني نرجع ال ال ال الكلام أحد القادة جنرال بريطاني في اخر يعني تقريبا 1800 وكذا من كان الاستعمار البريطاني في في في في, في الدول العربيه هذا الجنرال كان يحارب المسلمين كان يحارب المسلمين وكان يعني جهاد المسلمين قوي جدا وما استطاعوش ما, ما كانوش على استطاعه باش يهزموا المسلمين في بلادهم فطبعا البرلمان في بريطانيا دعاه استدعاه قال له كيف يعني الجنرال عندك عندك اموال عندك جيوج جراره كيف واش يعني كمشى من المسلمين ما قديتش عليهم طلع البرلمان ورساء المصحف المصحف اللي حنا كنقراوه كل يوم رفع المصحف قالهم هذا هو هدية القوة القوه هذا القوم اذا حيدنا منهم هذا نغلبهم وكان يهضر على القران وا كان حامل كتاب الله في كان يعني أحمل كتاب الله في البرلمان شوف كيف أعداء الله فهموا ان هذه الامه مصدر القوه الاساسي والرئيسي هو القران لكن ماشي هم اللي ترتلوا القرآن وجود القران والسلام عليكم اللي كيطبق القران وكيتفهم هذا القران وهذا مهم الشرط الثاني اليقين إنسان يكون عنده يقين واليقين ماشي كلمة كلمه فحسب اليقين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا اله الا الله متيقنا بها قلب دخل الجنه اليقين الشرط اليقين وكيف هذا اليقين يكون واقع في حياتنا في مساله التوكل على الله سبحانه وتعالى الانسان يكون عنده ثقه في الله سبحانه وتعالى ويكون عنده يقين ان الله سبحانه وتعالى غادي يسقم والله سبحانه وتعالى غادي يعاون والله سبحانه وتعالى غادي ينصر هكذا الانسان يتعامل بهذا لا اله الا الله وهذا الشرط اصل من شروط لا إله إلا الله اليقين يا عباد الله اليقين الشرط الثالث الشرط الثالث القبول القبول هذا القبول سبحان الله العظيم هذه الأمة العظيمة صراحة لكن طبعا خصها تربية وتوعية القبول إحنا مع الأسف الشديد وصلنا لواحد ال الوقت اللي ولا بعض المسائل من هذا الدين يستحق ولا الناس يستحيون منه. إلى هذرن على الشريعة الإسلامية تطبيق شرع الله. إلى هذرن على الحدود. إلى هذرن على الولاء والبراء. إذا هذرن على الجهاد في سبيل الله أصبح الإنسان يتردد في هذا الأمور. أصبح المسلم مع الأسف الشديد يخاف من بعض الأشياء. التعدد أعود بالله لا ما تهضرش على هذا ما من الناس وخصوصا إذا كان شي كافر لا تهضرش على التعدد لا تهضرش, تهضرش على كذا سبحان الله العظيم فينا القبول إنسان يقبل جاء في كتاب الله وجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير علاش إنسان يخاف علاش إنسان يتردد إنسان يقبل يقبل كل شيء يجي من عند الله سبحانه وتعالى هكذا كانوا الصحابه رضي الله تعالى عنهم ارضاهم وقصه الخمر اللي هي مشهوره عند المعلوم معروفه عند الجميع مين من الصحابه دخل على الصحابه وكان واحد عنده الخمر في الدو واحد كان يلا يشرب الخمر واحد كان عنده الخمر جاهز دخل عليهم الصحابه رضي الله تعالى عنه وقال له صافي خلاص ونزل الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الخمر حرام كيف كان كيف كانت روندت فعل الصحابه رضي الله تعالى عنهم قالوا تشوف يشوف مازال نشوف والله يهدينا والله يعفو علينا وكذا وكذا كما كيقولوا اليوم يعني الاخوات مع اسف الشديد اذا قلنا الاخت من الاخوات اتقي الله, الله ولبس الله الحجاب تقول لك ها مازال ماشي جاهزه ik ben nog niet klaar, ik ben nog in de zin te het denken, ik ben nog niet klaar, ik ben nog ik ben nog niet klaar. Ik ben nog Ik ben nog niet klaar. Ik ben nog niet klaar. Ik ben nog niet klaar. Ik ben اذا قلنا لسدينا قال الله قال الرسول نقول سمعنا واطعنا اذا قلنا اذا قلنا قال الله قال الرسول سمعنا وعطعنا. هكذا ربي ربي جيل جيل النصر وجيل التمكين اللي كان في الماضي طبعا المسألة الرابعة أو الشرط الرابع الانقياد الانقياد معنى الانقياد يعني احنا سبحان الله ينرجعنا للمغرب أو الجزائر أو يعني المغرب العربي خصوصا يلجلسنا عند شيء واحد شفناه يعني وقع في شيء معصية كبيرة وكذا وكذا نقول له يهديك. اتق الله يهديك التقي الله هادشي لركدي رحمة أول حاجة غديقولها أول جواب يا خلي إيمان في القلب كلك ياخي يا خلي إيمان في القلب إيه والله دين ما ما يعفو علينا الإيمان في القلب أسألكم بالله العزيز القدير الإيمان في القلب والكفر فين جا يعني الا الايمان في القلب الكفر في الرجل في الظهر فين فين الكفر الايمان في القلب صح يعني لا شك لكن حتى الكفر يكون في القلب فين يكون عبد الله بن ابي بن سلول قاتله الله راس النفاق راس الكفر والنفاق الكفر ديالو فين كان ها كان في قلبه ومن اجل هذا سمي منافق فالإيمان في القلب صح لكن بإجماع أهل السنة والجماعة بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين والتابع والأئمة الأربعة إجماع الأمة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والاركان فالمسلم يصلي المسلم يصلي هذا يعني سبحان الله اليوم we leren voor het geval die leren dat we moslimen die te beqodden en moslimen die niet te beqodden. We hebben in Frankrijk, een Frankrijk, die zeggen dat een normale moslim een moslim die de religie praktiseert en een die normaal is. een moslim die de religie praktiseert is een normaal Dat is een moslim Dat is een een die Dat is een إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بصلاً وعادي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فالعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر يعني هذه الصلاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه حروب الردة حرب كامل قتل فيها المئات والألاف أعلاماً على الزكاة وأبو بكر رضي الله عنه قال لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة هذا ما بغوش, يص... بغوش يخلص الزكاة تخيلوا كيقولوا لا إله الله محمد رسول الله كيصوم رمضان كيصليوا كيحجوا البيت إلا حاجة وحدة قال لك احنا الزكاة من خلصها النبي صلى الله عليه وسلم مات كنا ندفع له الزكاة احنا ما نلقاش ندفعه الزكاة أبو بكر قال لهم الإيمان في القلب يا والله يعفو عليكم أبدا حرب حروب ردة على الزكاة يعني مصيبه فلانقيادا الانقياد واحنا في امس الحاجة الى إعادة النظر في هاد. لا اله الا الله في إعادة النظر في التوحيد لانه والله مصيبة واحد من الاخوة جاء عندي الاسبوع الماضي التقيت معه في الشارع اخ افريقي جزاه الله خير عنده الابناء ديالو كيقرهم في مسجد من المساجد اتحفظ عن ذكر اسمه فقال لي انا صافي خلاص وقفت ولادي من من من من المسجد من يعني كان يتالموا العربيه والقران قال لهم انا وقفت ولادي انا ما قال لي أنا وقفت وقفت ولادي ميبقاوش يمشيوا لهذاك المعلم المسجد سلامات يا اخي الكريم واش كاين قال لي كان سبحان الله كي كل ولادي يقرأوا السبت يقرأوا القران كي يوصل وقت الظهر كي أدن المؤذن والامام يقولوا لهم استناو يصلي الظهر وكيطلب قال, له قال لي وش ولادي كفار يقري ولادي الصلاة يعلمهم يصلي كيف وش يديروا بالقران إلا ما صلوا واحد من الإخوة موجود كان مش المغرب يتعلم القرآن ويتعلم العربية في المغرب الناس يصليهم مقالت فيه كيف انتكد يعني انت تعرف التجويد تعرف ما شاء الله العربية تعرف القرآن حافظ ما أدري عشرين ثلاثين حزب لكن ما يصليش، وش يدير بالقرآن إلى ما يصليش؟ هذا عجيب. هو على هذا الحساب، يعني إلى المسلم يحفظ القرآن وومي صليش، هو نمشي نحفظ القرآن للبابا ولا ال كافر من الكفار نعلمه القرآن وصافي يعني نفس الشيء. المسلم يصلي، وهذه هي لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله <تصفيق> الانقياد. الشرط الخامس. الاخلاص الانسان يكون مخلص لا بد ان يكون مخلص في سوره البينه الله سبحانه وتعالى يقول وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الاخلاص ومساله مهمه هذا الاخلاص مساله مهمه اذا اعطينا صدقات بالاخلاص اذا عاونا واحد بالاخلاص اذا درنا شي حاجه دلوها لوجه الله ويكون القلب دينا مطمئن من من نعطيوا هذه الصدقه ومن هذا الخير او نديروا شيء لله تبارك وتعالى وحدت الاخوه عاد مرات واحد غريبه صراحة وحد المسجد في المسجد فونفيرس اللجنه دابزه وانكم فبروكسل عندكم دائما على واحد يخرجوا واحد كان يشوف شعرهم يدلهم صدع قال لك هذا خسنجيري عليه أي طلوية فلان رواح انت ما بقيتش تسلكنا برا انت تخرج من الفنا قال لهم الشوفاج والله هتندي هنا اللي خلصتهم لا حول ولا قواتنا الراضياتور للسنترال قال لك ندي لخطر هو خلصهم يا الله فين الإخلاص انت من خلصت هذا الشوفاج مين انت صدقت هذا هذا المبلغ على المسجد واش كنت كتفكر في الكرسي ديالك تشده Subhanallah al hurting Subhanallah, experiences erin woberen we several times iemand dat nu doet iets 午 dat en ik een na إلى يعني وقاغيحة جبنا بناتنا شيء هضرى شيء سوتفهم كذا كذا بناتنا يمشي شو عند الناس أنا اللي أنا اللي علمت وانا اللي قرأت وانا اللي وكلت وانا شربت وانا قست ودركت له كذا كذا كذا كذا جاء اللي داره خير رد شر والعياذ بالله فالإخلاص الشرط السادس الصدق الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمن ولكن الله وكونوا مع الصادقين. الشهاده يكون صادق، يكون صادق في هذه يكون يكون صادق في هذا الدين. ما يكونش يعني يكون يكون يكون سبحان الله يكون عندنا واحد يكون يكون سبحان الله يكون في المغرب. يكون يكون يكون يكون يكون هاك يكون يكون هذه يكون يكون يكون يكون يكون يبتسموا يعني يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون كيف شوية هك شوية هك يعني أحيانا كافر منافق واحيانا مسلم واحد اليوم أبو بكر غد أبو جهل مستحيل الصدق يا عباد الله الصدق يا عباد الله الشرط السابع المحبة ونقف قليلا عند المحبة المحبة يعني معنى هذه هذا المحبة الله سبحانه وتعالى يقول قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم يعني إنسان اذا كان صادق ويقول أنه يحب الله تبارك وتعالى ويحب النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا الدين كيف يطبقش هذا الدين يعني إحنا الشباب مع الأسف الشديد إحنا الشباب وإحنا طبعا, طبعًا كلنا شباب الشباب إلا عجبوا بيكام يتبع بيكام يدير التحسينة دي ويدير و يدير بيكام عجبوا شي مغني كافر يدير بحاله يعني شحن من الشباب تلاقينا معاهم حتى الهضرة باش يهضر معاك كي يقلد, يقلد مغني في الهضرة دي يعني سبحان الله يقلد شي أمريكي شي, شي, شي كاثر شي زنديق أمريكي هكا مغني وكذا كذا ولا شي ممثل يديروا بحاله حتى الهضرة يديروا بحاله يا سبحان الله ومن تمشي معه تقول له انت تبغي الله, الله سبحانه وتعالى لك طبعا انا كنحب النبي صلى الله عليه وسلم كيبغي انحب الله سبحانه وتعالى طيب على ما تبعش النبي صلى الله عليه وسلم يا والله هذه فين هذا الحب ومساله اخرى كين الحب في جهه واش كيجي ضد الحب الحب البغض وهذا هو الولاء والبراء الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراء من الكفر والكافرين واحد يقول ان الحمد لله كنبغي الله سبحانه وتعالى كنحب الله سبحانه وتعالى وكنحب النبي صلى الله عليه وسلم لكن في نفس الوقت جالس مع واحد يسب النبي صلى الله عليه وسلم او يسب الله سبحانه وتعالى ويستاهل أو, او لا يستازب الله سبحانه وتعالى شحال من واحد كي أنا سبحان الله عندي القلب ديالي أنا سبحان الله القلب ديالي وصل واحد وصل واحد مستحيل ولا واحد يقول لك أنا ما عندي مشكلة ليهود نصارى كذا الله لكم دينكم وليدين أنا ما كنكره تواحد تقول له سامة بالله يقول لك أعوذ بالله رحمه الله رحمة واسعة وطيب الله ثراه يعني كيف واحد هذي اليهود اللعين أحفاد القرد والخنازير تهموا الله سبحانه وتعالى بكل التهم بالإنسان قد يتخيلهم تهموا بها الله سبحانه وتعالى ثم يجي واحد مسلم يدعي أنه يحب الله سبحانه وتعالى أو يحب النبي صلى الله عليه وسلم ومعنده تلك مشكلة مع الناس ويتعامل معهم عادي و الولادي لهم عادي عجيب هذا الأمر واحد يشوف الامريكان أو البريطانيين ولا الأوروبيين يقتلوا ويشردوا المسلمين يستهزأوا بالمصحف أو يدنسوا المصحف وواحد يقول لك أنا عندي الحمد لله ويكون كرش <تصفيق> عجيب de heer de heer de heer de heer de heer de heer de heer de heer de heer de heer de heer de heer de de heer de heer de de heer de de heer de heer de heer de heer de de heer de heer de heer de heer de de heer مسلم من المسلمين اللي يمزوج ويبغي المرأة يلو يرضى بها حتى لو كان يكون مطلق معه حتى يكون مطلق معه ويكون يكرهها ما غاديش يرضى شو واحد يتجرى عليها يعني أو, أو يمشي صورها في الجرائد وكذا لكن حنا سبحان الله مع الله سبحانه وتعالى لأكثر قيمة من من هذا المراه لأي واحد والنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو المكان دياله أعلى أعلى من جميع البشر وكي نقول وكي هو ولكن من نشوف جوعان يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم عادي وهذه مصيبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالديه وولده والناس أجمعين هذه مصيبة حب النبي صلى الله عليه وسلم مشغي كل ما فحسب تردد السلام عليكم لكن عمل كما قلنا في الاول للقياد قول وعمل واعتقاد العمل كتبغي النبي صلى الله عليه وسلم تبع النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يتمشى مع مجموعة من الصحابة كانوا يتمشوا إذا به وجدت حضر الراس دياله وهكا في الشارع عادي يعني الشارع غادي يتمشوا فيه حضر الراس دياله الصحابة استغربوا يا عبد الله مالك سلامان قال لهم كنت صغير فتمن هنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت واحد الشجره والفرع ديالها هاود يعني هاود بزاف فالنبي صلى الله عليه وسلم حدر راسو بشفاه تحت هاد الشجره اقتداءا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم حدرت راسك كيما دار النبي صلى الله عليه وسلم ولو الشجره ما كايناش شوف هذا الحب لهذا النبي عليه الصلاه والسلام واحد من الصحابه شاف يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وشاف القفله ديال النبي صلى الله عليه وسلم محلوله يعني القفله الثالثه كانت محلوله واش هو مباشره حل هذه القفله الثالثه اقتداء بسنه النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا الصحابه احتلفين كانوا مشيو عمرو بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه من جاءد النبي صلى الله عليه وسلم وبغى يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم او بغى يتجرع على النبي صلى الله عليه وسلم كان واقف واحد من الصحابه مر النبي صلى الله عليه وسلم <سؤال> قال له امسك يدك عن لحية رسول الله قبل والله أن لا ترجع اليك حيد لي دلك ولا قطحك فهذا عرب بن مسعود رضي الله عنه يعني هذا قبل الاسلام عرب بن مسعود رضي الله عنه استغرب قال له من هذا يا محمد كون هو هاد سيد هذا ماله هذا علاش تعصب غير قطع لين تعنا اواله هو اصلا غير شت النبي صلى الله عليه وسلم او غير قيس لحيت النبي صلى الله عليه وسلم وش قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ابن اخيك المغير ابن شعبة المغير ابن شعبة رضي الله عنه هو اللي كاوقف مر النبي صلى الله عليه وسلم وعروب ابن مسعود عمه عروب ابن مسعود عم المغير ابن شعبة خو الولد يالخبا لكن من توصل قضية للنبي صلى الله عليه وسلم معرفها نبواه لعمه حبا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا عروب ابن مسعود من رجع رضي الله عنه عند المشركين بش يبلغ لهم الرسالة يعني اللي كان الحوار اللي صار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا الرجل مستحيل مستحيل تغلبوا هذا الرجل مستحيل هدوك الناس تغلبوهم لأن الملك اللي شفت عنده هو كان عروة بن مسعود كان سفير وكان يمر على كاع الحكام في هذك الزمان قالوا انا مشيت عند كيسر وكسرة والنجاشي وما كما قال كما كما قال وما رأيت ملكا قد كملك محمد صلى الله عليه وسلم في أصحابه. ما امر ما شفت شي ملك دلشي واحد كما ملك محمد عليه الصلاة والسلام في هاد أصحاب دياله. علاش؟ لأن من كان يأمرهم بشي حاجة كانوا يتقاتلوا على الأمر دياله بشي دياله. يتسابقوا حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوظّر كانوا يتقاتلوا يقتلو بشي يخلو ما الوضوء وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بشي به. اللي بعد المشاهد المشاهير ديال صوفيا كيديروها في <تصفيق> هذا العصر هذا لكن حتى انا بين هادو والنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان طبعا كامل بركه وكان العرق ديالو مسك اصلا عليه الصلاه والسلام فكان الصحابه اجاروا ويتسابقوا على هذا النبي صلى الله عليه وسلم فحتى المشركين هذا عمر بن مسعود كان مشرك عليه الصلاه والسلام اسلم من شاف الصحابه كيفاش كيتعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد خالد الوليد رضي الله عنه سيف الله المسلول كان عنده كان عنده شعره للنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما كيهزاه معاه هنا عند العمامه ديالو من كان قاتل في الجهاد في اليرموك ضرب مشرك من المشركين على على على على ضرب له طيح له العمامه ديالو وهرب بالمسعود وجدار لا عفوا خليد بن الوليد وجده يعني هذا الحياة له في خطر في أرض الميدان في المعركة في القتال في الجهاد مشاك يقلب, هديك... مش يقلب عندك الشعرة تكون ضحة للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحياة له في خطر جيش جرار مقاتل ديال المشركين قدامه ولكن حبا للنبي صلى الله عليه وسلم شوف كيف هش... تعمل هذا خليد بن الوليد رضي الله عنه فلا بد يا إخوان وهذه نصيحة طبعا لنفس اللول ثم للاخوه لا بد أن نراجع أنفسنا واشهد لا إله إلا الله لك نقولوها واش بالصح كنقولوها بهذا الشروط ديالها واشهد لا إله إلا محمد وش واشحنا عايشين عليها وإلا إحنا فهمنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن الله سبحانه وتعالى قال قو أنفسكم وأهليكم نارا لكن نفسك الأول يعني لا بد تقري وتربي نفسك باش تربي الجين وتربي الأبناء وتربي الأهل وهذا من حق الزوجة عليك أن تعلم هذه الأخت تعلمها وتربيها وتعلمها الدين لا بد فوجحنا على استعداد أن نعيشوا بهد لا إله إلا الله محمد رسول الله ووجحنا على استعداد بش نعلم الزوجات دينا هد لا إله إلا الله وإحنا وإحنا نستعداد وإحنا نربي أولادنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله التوحيد الصافي هكذا أيها الأفاضل لا بد أن نتعامل ولا بد أن نفهم هذا التوحيد ومن الثمرات الصافي. التوحيد الصافي الثمرات هذا التوحيد الصافي غادي الله سبحانه وتعالى يبارك في, في الزواج en je bent ook in het zorg, en je bent ook in het en je bent ook en je bent ook in het zorg, en je bent ook in het zorg, en je bent ook in het zorg, en je bent ook كيف كيفاش هذا الدين كيفاش هذا الدين يتنصر وكيفاش هذا الدين يكون مطبق على اكمل وجه في الارض هكذا المسلم يفكر فكيفاش حنا غادي ننصروا هذا الدين واصلا لا اله الا محمد الرسول الله ما طبقناهاش بشروطها كما ينبغي فلا بد ايها الأفاضل نعطيكم يعني مثل بسيط ابو جهل هذا ابو جهل طاهوت هذه الامه فرعون هذه الامه المعروف المشهور ماذا قتلوا هذا ابو جهل ماذا قتلوا معوض ومعاذ بن العضره رضي الله تعالى عنهم شحال كانوا عندهم من عام الرواية تقول 12 13 حتى 14 عام شوف سبحان الله العظيم كيفاش كيفاش كانوا كيطلبوا في هذا في هادك الزمان اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنه كان عنده 17 عام قاد الأمة كان قائد والجيش دياله هما خالد أبو بكر سعد المثنى رضي الله تعالى عنهم أكبر صحابه هو كان قائد هذا الجيش 17 عام علاش لأنه تربى على التوحيد تربى على لا اله لا محمد رسول الله وهذا عبد الله بن الزبير وولد الزبير بن العوام وولد أسماب ابي بكر رضي الله تعالى عنه كيفاش أشترب هذا الشاب؟ هذا عبد الله بن الزبير، والله رجل بألف رجل بألف رجل، رجل جبل ماشي رجل، فلا بد أن رب الأبناء يا نبي شيخ خرجنا هذه الأبناء، بشير يرجع لنا هذا الجيل اللي ينصر هذه الدين، وإحنا كلنا نعرفوا واقع هذه الأمة، المر الأليم، واش ممكن نحتاج وإيش ناس لينصر هذه الأمة؟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 والنساء عندهم دور كبير في هذه الامه بل من من بالغش اذا قلت بالله اكبر دور في هذه الامه للنساء فلا بد ان نشادوا هذه النساء اصلا هذه النساء اللي غادي يكونوا يلعبوا هذا الدور خنساء رضي الله تعالى عنها وارضاها في القادسيه ماتوا لها ثلاثه ديال اولادها واخوها عفوا ثلاثه ديال اولادها والزوج ديالها فلما جاءوا الصحابة رضي الله, عنها عنها رضي الله عنهم جاءوا عندها عظم الله أجرك الله سبحانه وتعالى أخذ الولاد ديالك والزوج ديالك مقبلين غير مدبرين فعظم الله أجرك بدأت تبكي خنساء بدأت تبكي رضي الله تعالى عنها بدأت تبكي أعنامع يعني بكات سبحان الله واش يمشي يمشيوا أعدوا غيانا وش قال الناس فرحانين ولا لبكي يعني هاتشيني قلت؟ قلت الحمد لله الذي قرّ عيني بقتلهم سبحان الله العظيم حمدت الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى شرفها قدمت للأمة لا تجل شهداء من أولادها واحد للزوج ديالها رضي الله تعالى عنها وأرضاها <تكشفر> الله <تكشفر> الله <تكشفر> الله> هكذا كان النساء هكذا كان النساء عبد الله بن الزبير كان في مكة وكان هجم عليه الحجاج بن يوسف الثقفي فمشي يسلم على الوالدة دياله اللي هي اسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مين مشي عندها؟ قبل لها الرأس ديالها حست بيه كان لابس يعني بكري يعني الشيلي باربال معروف عن نحن كان في هذاك الزمن كيلبسوا وحد يعني نوع من حديد كذا كانوا يلبسوه يعني سيهم يدخلوش فهي مين حسّت بهذاك لابسه؟ قلت له مالك خايف من الموت قالنا هلّا يعني ندفع على رسيغي لبسته قلت له حيد هذاك وخرج ونطلقه في الجنة إن شاء الله شوف على موين كي شوف الماين كي ديره علاش؟ لأنها خرجت من المدرسة مدرسة التوحيد مدرسة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه Haké dat we willen insluiten, dat ze zijn, en haké dat we de kinderen willen hebben, maar ze blijven op dit niveau. En we willen Shumisha, de Dzam, de Staracademie, we zijn gewoon verbaasd dat er nog eens een paar mensen komen die niet van ons zijn, geen boodschap van ons, Heel Allah, وأرسل الله سبحانه وتعالى نجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وإنا محمد رسول الله والله يا إخوان يعني أنا مصروص صراحة وتشرفت جيت جلست بين بين أيديكم ودرت هذه الكلمة عذروني لا يعني كان شي خطأ من عندي لكن أرسل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الزو في هذا الزواج واتطلب الله سبحانه وتعالى أن يجزي هذا الأخ خير الجزاء. وإن شاء الله بالنسبة لأبغى الأخ ندير شيء نشيد إحنا إن شاء الله نستعدين إن شاء الله نشيد رشية معنا إخوة إن شاء الله وبارك الله فيكم وسبحانك اللهم بحمدك نشهد ولا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وبارك الله فيكم سبحولي على الإطالة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وين يمنا وين وين قضيناها راحت في غمضة عين يمحن ذكرها وين ينهاه وين يضيناها رحتي غمضة عين يا محنة ذكرها اللهم اقصدنا وهو لنا رايا وشيخنا بكر قد اعلنا الرايا اللهم اقصدنا وهو لنا رايا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 je moet erbij komen, jongen. Je Short of a river, a river, a river, a river, a river, a river, a river, a river, a river, a وجبت جار الغداء كما ترابي إن قالوا إرهابي قلت شرف لي يا إرهابنا محمود دعوة إلى هي إن قالوا إرهابي قلت شرف لي يا إرهابنا محمود دعوة إلى هي ويني راحت في غمضة عين يا محلى ذكراها وين اليم ناوي ويقضيناها راحت في غمضة عين يا محلى ذكراها تكبير الله اكبر تكبير الله اكبر تكبير الله اكبر لا اله الا الله أشهد أن محمد Muhammad Rasulullah Ashhadu en Muhammad Rasulullah, Hij alia alia alia alia حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. كيف يلهُ الضبع في الغاب هوانا؟ كيف والليثُ بينا أمس كيف في الغاب هوانا؟